ما اعتذنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 انا خاف من ربنا يوما لهبسا قم قريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسررا وجزاءهم بنا صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الاراه فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم أنية من في الضبة وأكواب كانت قوارير قوارير من في قدروها قدرها تقدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان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 فَمَن شاءَ التَّقَرَّ إلى رَبِّهِ سَبيلَ وَمَا تَشاءُونَ إِلاَّ أَن يَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليمًا حكيمًا يُدخلُ مَن يَشاءُ في رحمتهِ وَالله لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا